أ ن او أ ر ا د بكم ر ح م ة ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا قد يعلم الله المعوقين منكم و ا ل ق ا ئ ر ي ن ل إ خ و ا ن ه م هلم الينا ولا ي أ ت و ن ا ل ب أ س إ ل ا قليلا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 يودوا لو أ ن ه م بادون في ا ل أ ع ر ا ب ي س أ ل و ن عن انبائكم ولو كانوا فيكم ما قاتلوا الا قليلا لقد كان لكم في رسول الله أ ش و ة ح س ن ة لمن كان يرجو الله واليوم ا ل آ خ ر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 وقذف في قلوبهم الرعب فريقا تقتلون وتاسرون فريقا واورثكم ارضهم وديارهم واموالهم وارضا لم تطئوها وكان الله على كل شيء قدير ا يا أ ي ه ا النبي قل ل أ ز و ا ج ك إ ن كنتن تردن الحياه الدنيا وزينتها فتعالين أ م ت ع ك ن و أ س ر ح ك ن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 يا نساء النبي من ي أ ت منكن ب ف ا ح ش ة مبينه يضاعف لها, العذاب يضاعف لها العذاب ضعفين وكان ذلك ع ن الله يسيرا ومن ََ ي َ ق ن ت ْ منكن َُِّْ لله َِِّ ورسوله ََُِِ وتعمل َََْْ صالحا ًَِ نؤتها َُِْ اجرها ََْ مرتين َََِّْ و َ أ َ ع ْ ت َ د ن َ ا لها ََ رزقا ًِْ كريما ًَِ يا نساء النبي ِِّ لستنك ََُْ أ َ ح َ د ٍ من ِ ان اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهليه الاولى واقمنا الصلاه واتينا الزكاه واطعنا الله ورسولا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 واذ تقول للذي انعم الله عليه وانعمت عليه أمسك عليك, زوجك واتق الله امسك عليك زوجك واتق الله وتخفي في نفسكما الله مبديه وتخشى الناس والله احق ان تخشى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 يا ايها الذين آ م ن و ا اذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن, ثم طلقتموهن من قبل ان تمسوهن فما لكم عليهن من عده ة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 و م ر أ ة م ؤ م ن ة إ ن وهبت نفسها للنبي ان اراد النبي أ ن يستنكحها خ ا ل ص ة لك من دون المؤمنين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 بعد ولا أن تبدل أن بهن م ن أ ز و ا ج و ل و أ ع ج ب ك ح س ن ه ا ل ن ا م ل ك ت ي للعلوم الاسلاميه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 لا جناح عليهن في آبائهن ولا ابنائهن ولا اخوانهن ولا ابناء, إخوانهن ولا أبناء اخواتهن ولا أ ب ن ا ء أ خ و ا ت ه ن ولا نسائهن ولا م ا ملكت أ ي م ا ن ه ن و ا ل ن ا ل ل ه إن ا للعلوم ه كان ى كل الله شيء شهيدا إن ل ا ئ ك ت ه ي ص ل و ن ع ل ى ا ل ن ب ي يا ي أ ه ا الذين آ م ن و ا ص ل و ا ع ل ي ه و س ل م و ا ت س ل م ا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 يا ايها النبي قل لازواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدلين عليهن من جلابيبهن ذلك ادنى ان يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما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 يصلح موسوعه ا ل ن و ب ك م ومن ي ط ع ا ل ل ه و ر س و ل ه فقد فاز ف و ز ا ع ظ ي م الاسلاميه إنا عرضنا أ م ن ة على ل ا م ا ا ا و و ت أ ر ض و ل ل ج ب فأبينا ا أن ي ح ا وأشفقنا م ن وأشفقن ه ا ء ا م ل ه ا ا ل إ ن س ا ن إ ى